ان الزهراء ان الزهراء ان الزهراء ان الزهراء متى كتب اسم بعد طهى ودى الزهرى من البثل وأنا أول بعد علا جمعت الحسرة والفرح وصرت أسعد حزينة حزن من قلبي وتمكى عمر بالدموع لوان واذا حزن ارد فرح واذا فرح ارد وحزان يا حزنتي يدعني وان وانا ام الحسن وحزن كانك خلفه هذي موعيك ليالي صارت أيام من همومي ليالي مثل دمعي على خدي يظل حاير سؤالي ليالي صارت أيامي من همومي ليالي مثل دمعي على خدي يظل حاير سؤالي Mätä titte maa, sämme l'abraa Baa attohaa, wala serea Mätä الحسرة والفرح صرت أسعد حزيناً في رحم الدم مع مولودا وعن الباب ما مبعودا سعادة كل على ما نهاية حيزنا وحدوده واذا غلغل خلاني رحيل بعد سلاني كسر دمعه بوعودا مسح قلبي من اجفان صرت متحيرة أبطشي يا أبوي مع السلامة على وجهي مثل إحساسي دمع وابتسام صرت متحيرة أبطشي يا أبوي مع السلامة على وجهي مثل إحساسي دمع وابتسام وابتسام لا تتباها السمي العمر بعد طاها ونزار من البثل ولا أول شهيدة بعدها جمعت الحسرة والفرح وصرت أسعد حزينة بعد هذا السفر تدري على المهضو مشل يجري تجي لك عيني محمرة والصدري مو مثل صدري أجي لك حار بسي رب روحي آمالي تروح وتالي تصوى يعين الله على تالي عشت بعدك هظوم مقدر يا بويا عنا أحجي أحط بسمة على الدمع وتريد هالدمع تبجي عشد بعدك هضم مقدر يابويا عنا أحكي أحط بسمة على الدمعة وتريد هالدمعة تبتشي متى <متصفيق> من المخفي ولا والشجيه تعال تعال فرح صرت اسعد حزين <متصفيق> للشاعر عبد الله القرمزي